بسم الله الكريم بفضله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه سبحانه لا احصي ثناء عليه هو اهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لله عبد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأسأل الله عز وجل أن يجعل عملنا كله خالصا لوجهه الكريم وأن لا يجعل لأحد سواه فيه شيئا وأن يرزقنا صدق النية وإخلاص العمل أيها الأحبة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحن الليلة على موعد مع موضوعات كثيرة نسأ الله عز وجل أن يعيننا على استقصائها فإن حقوق إخواننا عظيمة علينا وما يصح أن نمر على رسائلهم مرور الكرام أو يعني مرورا عابرا وإنما يصح أن نعرف لهم قدرهم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغيث قلوبنا أجمعين بما أغاث به عب قلوب عباده الصالحين ومن عليهم بنداوة الإيمان ومن عليهم بنقاء الصدور اللهم فسلوا السخيمة قلوبنا واجعلنا قلوبا صالحة نقية طاهرة في سبيلك يا أكرم الأكرمين ولا تجعل في عملنا شيئا لأحد سواك وكلنا أبدا ما أحييتنا ولا تكن علينا اللهم لا تأخذنا على غرره ولا تدعنا في سكره نعوذ بعزتك أن نكون بك من المغرورين اللهم إنا نجعل توكلنا عليك اللهم إنه لا حول ولا قوة لنا إلا بك يا أكرم الأكرمين اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك فنزل ونخزى يا أكرم الأكرمين أيها الإخوة قد يتصور كثير من الناس أننا عندما نتحدث في الأمور العامة نتحدث عن متابعة لأحداث حاش لله بل أقول حاشانا كعباد لله أن نفعل هذا أن تكون المسألة متابعة إخبارية أو متابعة للأحداث لا أبدا لو كان الأمر كذلك ما تعرضنا لشيء مما يقع بأمتنا وإنما الأمر مدارسة لشأن أمتنا لما سيحدث غدا لما سيحدث اليوم لما سينزل بالمسلمين في الأسبوع الماضي أشرت إشارة عابرة في أقل في يعني ربما كان ثواني يعني أقل من دقيقة الحقيقة لأن المؤتمر كان منعقدا كان ينعقد مؤتمر خطير وأنا أكلم المسلمين أصحاب السجدات أصحاب الذكر، أصحاب التسبيحات، أصحاب التلاوة، أصحاب العقيدة، أصحاب الإيمان أصحاب الذين يعرفون أن الإسلام أمانة الله في أعناقهم كان ينعقد في الأسبوع الماضي مؤتمر في مصر في شرم الشيخ عن مياه النيل هذا المؤتمر جمع الدول التي هي في حوض النيل منذ من هطول الامطار وسير المياه حتى يصل الينا هنا كلها دول افريقية طبعا على رأسها اثيوبيا ومنها اغندا وتنزانيا وبروندي ورواندا ويعني دول افريقيا التي تمر بها قطرات المياه التي تنزل من السماء ثم تسافر رحلتها عبر هذه البلاد ثم السودان ثم مصر حتى تصل الى المصب هذا المؤتمر ايها الاخوة قلنا انه مؤتمر خطير وان اصابع اليهود كانت تلعب في داخل قاعة المؤتمر وهذا الكلام منشور نشر يعني في وقتها في كل صحف العالم ما عدا صحفنا فقط صحفنا فقط هي التي هي التي لم تنشر وانا الحقيقة يعني عندما أقول هذا أقوله وأنا أقول اننا كمن يغمي عينيه عن حقيقة الدنيا كلها تتحدث فيه يعني الدنيا كلها يوم الاثنين الماضي كانت تتحدث عن أن أصابع الصهاينة تلعب داخل مؤتمر داخل قاعة مؤتمر ليست موجودة فيه. ولكي أقرب الصورة من إخواني لأننا نتكلم عن أمة ستحمل السلاح وسيحمل ضدها السلاح وستجوع وستبحث عن مقدراتها نهر النيل هذا نهر فيه آية عظمة من آيات الله هذه المياه لا تنزل في بلاد العرب والمسلمين لا تنزل في السودان ولا في مصر دي تنزل في بلاد أخرى اكثر من 80% يعني اربعه اخماس اربعه اخماس 80% من مياه النيل من المياه التي تأتي من نهر النيل تنزل في بلد تنزل امطارا في بلد واحدة اللي هي اثيوبيا 80% من المياه التي يشربها المصري والسوداني العربي والمسلم لا ملك لاثيوبيا أساسا نزلت في إثيوبيا والخمس الباقي اللي هو عشرين في المية أو أقل يعني يمكن خمستاشر في تنزل في بقية الدول التي ذكرتها السبع التانيين اللي هم أوغندا وتنزانيا ورواندا وبروندي ونتجافيا ولا إيه شوية, شوية الدول أمال لما هذه المياه ملك الدولة التي نزلت في أرضها المياه الأمطار إيه اللي بيخلي مصر ويخلي السودان تدعي أن لها حقا هناك ليست قوة مصر وليست قوة السودان وليست قوة العرب وليست قوة المسلمين وإنما الذي حدث زمان وأرجو النكوة تقدروا وتسمعوا وتحفظوا هذا الكلام يا أرباب العقيدة النبي صلى الله عليه وسلم كان يستشرف ما سينزل بأمته وما سيحدث معها بعد قليل وينظر في الامور ليعرف ما الذي سيحدث لابد الا نفاجأ لحصل انه زمان عندما كانت مصر محتلة والسودان محتلة وهذه الدول محتلة كانت بريطانيا هي التي تحتل مصر والسودان وكانت منابع النيل تحت سلطان استعماري احتلالي لدول اخرى مثل ايطاليا مثلا فالمعاهدة الاولى التي نشأت بشأن شرب المياه شرب المياه التي تسكي البشر وتروي الزرع وتروي وتسكي البهائم عقدت لا بين مصر وبوروندي ولا مصر ورواندا ولا مصر وكينيا ولا مصر وأغندا ولا لا لا عقدت بين بريطانيا وإيطاليا أول ما عقد بشأن مياه النيل وهذا الكلام أرجو أن تعرفوه أن هذه المعاهدات الخاصة بماء النيل عقدت للمصالح الاستعمارية للكفار الذين كانوا يحتلون بلاد المسلمين ويسيطرون على مقدراتهم ويمسكون بخناقهم وأعناقهم حدثت هذه المعاهدة بين بريطانيا وبين ايطاليا وتعددت المعاهدات كل شوية بريطانيا لان بريطانيا تقول لايطاليا يعني بدل متحربين وحربك انتقلوا هم هنا بقينا احنا لا قيمة لنا هم يتصرفون يتصرفون في املاك المصب وفي امرائب وفي املاك الـ الـ الـ يعني المكان الذي تهطل فيه الامطار المنبع والمصب فقالت, فقالت لا بدل ما نتحارب انا بريطانيا وانت ايطاليا تعالي نعقد معاهدة ثم معاهدة ثانية ثم التفاقية ثالثة علشان لا تحجزي هذه المياه عن طريق انك تقيمي سدود علشان بقى انت واخدها من البلاد دي ليه واخدها عشان تزرعيها وتأخذي منها خيراتها وتأخذي منها زراعتها ومحاصيلها وتكل وتشربي وتصدري وتصنعي فحتى لا تقيم السدود وتمنع الماء عنا وانا مش عارف المسلمين بيبقوا سعداء قوي لما يتكلموا في غزوة بدر عن انو ننزل عند بئر الماء فنشرب ولا يشربون ويتكلمون عن غزوة اخد لما نفذ النبي صلى الله عليه وسلم عبر طريق غير معروف ووصل الى الموقع ليكون قريبا من الماء سعداء المسلمين بالغزوات اللي بتتكلم عن خطة النبي صلى الله عليه وسلم لمصادر الماء يومئذ وسبحان الله لا يرون ان من السنة ان يترجموا ذلك الى حديث عن حفاظ المسلمين على مصادر الماء في معاركهم وانا اقول لكم هي معارك ازاي اللي تحصل بعد بكر الصبح واتحصل السنة الجاية والشهر اللي جاي والاسبوع القادم يعني عجيب, عجيب عقلية المسلم الذي يظن انه أن معرفته بالإسلام وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي الكلام في القديم وإنما هي أخذ للقواعد من القديم الذي هو سنة لنتعلم أصول التفكير لنعمله على الأمر الواقع الآن فالحصل إنه نشأت هذه المعاهدات واستمرت بهذه الصورة وكما قلت لكم بلد واحدة هي إثيوبيا تمتلك 85% تقريبا من مياه النيل لو انها اقامت السدود في بلادها بقصد الزراعة وبقصد الكهرباء وبقصد الصناعة وبقصد التنمية ممكن لا مصر تشرب ولا السودان تشرب الا بقدر الله عز وجل في هذا الامر الله عز وجل له آية عظيمة في القرآن الكريم احنا ساعات مش, مش فهمينها مع انها منصوص عليها في كتب التفسير وتسمى مصر بالاسم ومنصوص عليها في معاهدات الامم المتحدة وتسمى مصر بالاسم يعني ايه الكلام ده يقول الله تعالى اولم يروا هم مش شايفين ما بيبصوش ما بيشوفوش اولم يروا ان نسوق الماء الى الارض الجرز ينزل الماء في اواسط افريقيا فنسوقه عبر الدروب حتى يصل الى الارض الجرز ايه الارض الجرز دي مصر مصر ولذلك قلت لكم الاوعي المتحدة ليه قلت, ل... قلت لكم الاوعي المتحدة لان مصر في تصنيف التصنيف العالمي هي الدولة رقم واحد عالميا رقم واحد رقم واحد في نسبة التصحر يعني في الضمأ وفي الفقر المائي مصر رقم واحد لولا ما يسوقه الله عبر هذه الاية القرآنية ان نسوق الماء الى الارض الجرز من كان يعرف ان الامم المتحدة والمنظمات العالمية سوف تحسب مصر انها نموذج الارض الجرز في الارض كلها في سنة 2000 1980 و1970 وما الى ذلك من كان يدري انما الله عز وجل كان يعلم لذلك سماه سوقا للماء الى الارض المتصحرة التي ستكون يومئذ هي الارض رقم واحد في نسبة التصحر على مستوى العالم وطبعا انتو عارفين انه هذه النتيجة نتيجة ان مصر هي دولة رقم واحد في نسبة التصحر لا تأتي بناء على النظر الظاهري فقط بيبحثوا في بطن الارض يعني يبحثون في جوف الارض في المياه الجوفية ويقيسون ويعرفون فيكتبوا انه رقم واحد في نسبة التصحر هي مصر اذا انا اصبحت امام دولة اسمها اثيوبيا مثلا عندها 85% من مية اللي بنشربها وبنكلها وبنزع بيها و... وأرض هي رقم واحد في التصحر اللي هي مصر يعني منتهى المياه ومنتهى الضمأ العلاقة كيف تكون ومشيت إيطاليا ومشيت إنجلترا ولم تعد لا مصر لها قيمة تخيف السلطات العالمية ولا اثيوبيا ذا قيمة تخيف السلطات العالمية فهنا بدأت اللعبة الكبيرة جدا ولا بد ان تعلموا هذا لان ده اللي هيحصل انا بقيت اكثر انا الوحدي مع ان الاخرين تكلموا احسن مني انما انا يعني بتكلم عن نفسي بقيت عشر سنوات بل ماشر سنة اتكلم عما سيقع في العراق وأقول إنه في مطلع بعد سنة 2000 ووقت وتوقيت عشر سنوات أقول هذا الكلام ومكتوب ومنشور وكأن الناس لا يعلمون وأنا الآن أكرر الكلام عن أرض مصر والسودان وما سيقع فيها من مقتلة ومجزرة ولذلك أشير إلى هذا ليعد المسلم نفسه لما سيقع بالأرض يعني ولتعلموا يا إخواني الماء الذي جعل الله منه كل شيء حي الماء الذي يشربه العرب جميعا تلتين مية العرب حوالي ستة وستين في المية أو خمسة وستين أو سبعة وستين أو يعني في هذه الحدود تلتين المياه التي يشربها العرب مياه مستوردة من خارج أراضيهم تأتيهم مثلا من تركيا أشياء أنهار تجري من السودان من إثيوبيا ومن كينيا ومن تنزانيا ومن أغندا تلتين المياه العربية تلتين ما نشربه هكذا تلتين المياه مستوردة يعني لو خسرت المياه أصبح الأمر فيه خطورة أنه تلتين لاحتياج الماء الضروري غير موجود مما أشربه العرب والمسلمون. النتيجة ان اليهود بدأوا يشتغلون بشدة بشدة على الدول التي منها منابع هذه المياه لانه هندخل في في في حرب المياه وهتبقى معقولة. فتلاقي مثلا العلاقة بين إسرائيل وبين تركيا رائعة لولا نظام الحكم الموجود في تركيا الآن أنه عنده لمسة الإسلامية فهو يعني الناس كده كأنها مطمئنة بهذا إنما النفوذ شديد نفوذ اليهود ونفوذ اليهود عند جميع الدول التي ينبع منها نهر النيل كله لدرجة أنهم وانا مستغرب الله يعني, يعني هم استطاعوا ينشئوا مصالح اقتصادية بمعنى بيع وشراء تعال يا اثيوبيا عندك ايه نشتري منك وخدي فلوس ونبعلك وتعال نتكلم ونودي ونجيب وقعدوا يعملوا مصالح متشابكة لدرجة ان مصالح مصر او نفوذ مصر الاقتصادي زائد نفوذ السودان الاقتصادي زائد نفوذ اليمن الاقتصادي زائد نفوذ كل البلاد العربية الاسلامية الاقتصادي في اثيوبيا تساوي اثنين في المية فقط من نفوذ الصهاينة اثنين في المية اثنين في المية فقط نقطة في بحر انما الصهاينة جعلوا اثيوبيا تقتنع بان اثيوبيا ناقص إس اسرائيل تساوي مصيبة الفي أوبيا ما مصر على السودان على ذي أن تساوي ولا حق ايه المشكلة تساوي زي ما هي ممتازة لا شيء وهنا لم يكتفي الصهاينة الذين يجعلون من التحرك الاقتصادي مش مسألة دعوة وشراء لأجل استراتيجية وتخطيط يعرف أن بينهم وبين المسلمين غدا موقع كبيرة ولذلك المسلم لابد أن يكون فاقه للدنيا مشي ازاي حواليه هكذا كان النبي وصحابته صلى الله عليه وسلم ورضوان الله عليهم هكذا الاسلام انما الذي حدث اننا طبعا نتيجة الانظمة المتعاقبة وتعرفون يعني شأنها وصفاتها تركت هذه الامور حتى يعني استفحل الشأن الاسرائيلي في هذه البلاد ولم يكتفوا برغم هذا بعلاقتهم باثيوبيا بل ان وزير الخارجية المزعوم في الكيان الاسرائيلي المزعوم الصهيوني زار في خلال الثلاثة او الاربعة اشهر الاخيرة او ثلاثة الاشهر او اربعة الاشهر الاخيرة عشان الناس عرفت ان اللغويين معانا ما شاء الله يعني فذا نريد ان نستدرج الى شيء ما دام الناس ما شاء الله على هذا القدر للثقافة والله لك الحمد ف زار كل هذه الدول يعني لم يكتفي باثيوبيا اللي منها 80 85% من المية زار كل الدول دي احنا في الفترة دي عملنا ايه معهم ولا حاجة ولا مش حاسين بيهم لم نشعر بهم ولذلك اجتمعوا وقرروا ارمي مصر والسودان برا ونقعد احنا السبع دول الـ الـ المنبع نقعد نحط اتفاقية جديدة وننشئ مفوضية جديدة وإن سبقى الكلام القديم اللي عملوه بريطانيا وإيطاليا خلاص دي الدول بتحتارب نفسها وتدافع عن مصالحها النهاردة لا عاد في بريطانيا في مصر ولا إيطاليا في الدول الأخرى إرمي ومصر والسودان زيرو الله وما العايزين تعملوا إيه قالوا إحنا هنبني هنا اللي إحنا عايزينه من الحدود والخزانات نزرع ونصنع ونتعامل مع أوروبا ومع ال اسرائيليين ومع الامريكان واللي يشرب يشرب واللي ما يشربش ما يشربش احنا ملنا لا علاقة لنا بأكلكم وشربكم وفي هذا السياق بدأ الكلام الفارغ كلام المفرطين اللي فضلوا مفرطين عشر وعشرين وثلاثين واربعين وخمسين سنة وستين سنة قعدوا مفرطين يقولوا ايه لا ده خط احمر وان شاء الله بالسلاح وهنحمي مياهنا وسلاح انظر ما الذي حدث في هذه الفترة يا إخواني هناك تكوين، وأنا أكرر للمرة الرابعة أو الخامسة أنا لا أتكلم في متابعة الأحداث أنا أكلم شابا يذهب عمله ويعود إلى زوجته وطفلته الصغيرة أقول له ما الذي سيحدث لك بعد قليل ستصير الدار دار اشتعال بمعركة انتبه. انتبه الذين لم يسمعوا هذا الامر عما حدث في دولة العراق وما حولها فوجئوا به ولا نريد ان نغمض عيوننا حتى نفاجأ في نفس التوقيت في سياق متصل وفي توقيت متناغم تلاقي ايه بقى تلاقي ان الدول دي فصلت مصر والسودان ده مؤقتا مصر والسودان سويا على اساس الدول مصب ولا ينبع فيها الكثير انما بعد شوية مصر والسودان هيبقوا مصلحتين متعارضتين كمان وتصبح المياه القليلة السودان تريد ان تحتجزها لتأكل وتشرب ومصر تريدها ان تظل مرسلة لتصل الى مصر تحصل مصيبة ومشكلة بل السودان نفسها يتزامن هذا مع مسألة قسمة السودان الى جنوب السودان وشمال السودان وانتو عارفين استفتاء على, على فصل الجنوب عن الشمال قائم وحال الان ويتكلم والجماعة الحركة الشعبية لتحرير جنوب السودان ما احنا اصلي احنا جهلة وغلابة واميين ومش فاهمين احنا كنا فاهمين ان جون جارنج اللي هو اسس الحركة الشعبية لتحرير السودان رجل بلطجي وراجل ضابط وشايل سلاحه ومعاه شوية ناس تعرفوا جون جارنج ده عبارة عن ايه وانا اتعجب عندما قرات هذا الكلام لأول مرة في صحف المصرية رجل يحمل رسالة الدكتوراه الدكتوراه في المائي المائية نهر النيل في مكان في مصب مائي او في مجرى او في قناة مائية لنهر النيل تخصص حركة المياه وكم مليون متر مكعب يمر في الوقت الفلاني وماذا يكفي منطقة وماذا لا وماذا بناء على هذا يقول ان جنوب السودان يجب ان ينفصل عن شماله وعمل الحركة الشعبية بناء على مسألة المياه وعلى مسألة ال... من دا يعرف الكلام ده ولا شباب ولا شابات ولا ردالة ولا كبار ولا صغيرين ولا حد حسس و... والمصيبة انه ينشر ها في العالم كله احنا الوحيدين الذي ينشر في صحف الدنيا احنا الوحيدين اللي يساقع بنا ذلك وان احنا لا نعلم انه جون جارنج ده راجل دكتوراه في المجال المائية في, في القنوات المائية لش... لنهر النيل ومصباتها ويقدر يحقق كم متر كم مليون متر مكعب لي... لجنوب السودان وبالتالي ارني عايز ينفصل عن شمال السودان حتى تكفيه المياه التي تصل ودي من توصيات رسالة دكتوراه لهذا الرجل طبعا هو الان يعني خلاص مات الحمد لله وجاء بعده من على مسيرته ولسه الكيد موجود يبقى ادي جنوب السودان ادي المصلحة المصرية السودانية ادي اكتر من كده ما يحدث الان وترونه في المحطات الازاع والتلفزيون ومتصورين منتو ناس طيبين زي حلاتي كده بسطاء يعني كلنا متصورين ان دا مسألة جاية كده اللي هي مسألة انه النصارى في مصر اللي هو بيطلق عليهم اقباط المهجر ودي تسمية اقباط دي مؤامرة كبيرة في حد ذاتها لعلي اشرتوا اليها من قبل وان يعني وجدت منفذا أشير الان اليها ايضا ان شاء الله اننا توقيت ان كل التلفزيونات بتتكلم عن القضايا بتاعة المسيحيين والاقباط والنصارى و الكنائس ومظاهرات في بلاد المهجر اللي هي امريكا واوروبا على الاقل او بصفة اساسية ويضاف الى ذلك الصحف والمطالبة بالغاء الكلام عن الشريع الإسلامية والمادة الثانية في الدستور وحقوق المواطنة كل ده ليه علشان بجوار الالتهابات اللي قلتلك جنوب وشمال السودان و أو جنوب السودان وشماله والسودان ومصر و و و كمان يبقى في الالتهاب الخاص بمسألة حق غير المسلمين في إقامة دولة أو في حدوث فتنة طائفية أو يعني دنيا في ال في في ده عبارة عن أمور وكله مكتوب بصفة يومية في صحف العالم كله ومع ذلك المسلمون وحدهم هم الذين كأنهم لا يعيشون ويزعمون أنهم على طريق النبي صلى الله عليه وسلم وكذبوا فلقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدرس كل صغيرة وكبيرة تقع لأمته ويترقب ما يمكن أن يقع بأمته من هذه الأمور أيها الإخوة هذا الكلام اقوله واقول معه انه اذا كان نتنياهو كتب رسالة خطية بخط ايده الى جميع رؤساء الدول قبل المؤتمر بايام يحضهم كما نشر وكما قيل وكما تسرب يحضهم فيه على الا يتجاوبوا مع مصر واذا كان المؤتمر قد انتهى بان الدول قررت ارمي مصر والسودان بره وهنوعد احنا السبع نعمل منظمة جديدة وليس لمصر أصلا ولا للسودان أن يتكلموا معنا في هذا وإذا كان وزير خارجية الصهيون مرة بهذه البلاد وإذا كان عبر الوقت النفوذ العربي والإسلامي في هذه البلاد زير، والنفوذ الصهيوني في هذه البلاد يتعاظم، وإذا كان عصابات نقل اليهود من إفريقيا إلى إسرائيل التي ضبطت أخيرا تعمل بد ان تعملوا اننا لا نعيش في ظل أمانة على مصالحنا ولا أمانة على المخاطر التي تقع بنا واذا كانت لا تزال هناك اسماع تسمع اقول ان الذين يوالون هذه القوى العالمية لا يعرفون انهم اول ذبيحة واول قربان سيقدم ثمنا لتمزيق هذه المنطقة كما قدم غيرهم في بلاد اخرى ال يعني اللي بيسموها ايه ال يعني يعني طوق النجا او الرصيد الوحيد الرصيد الوحيد اللي ممكن يصل اليه هو لم الشمل الداخلي ان الامه تبقى سويا ليس لكم رصيد الا ان تكونوا بين قومكم في منع في منع انا اتذكر ما قيل ايام صدام حسين من انه سفيلة امريكا رامت له كلمة علشان يبدأ بيها المصيبة الكبيرة وفي النهاية لم يجد الا اريبه وصحابه والناس العاديين يستخبى في جنين البيت واحد منهم نرجو ان نتعلم ان امتنا ما لم تلتئم ما لم نلمشم لنا وما لم نعرف اننا في واقع الامر في النهاية يعني سنتلقى الضربة جميعا ولذلك اقول هذا واقول ثم بعده لاهل العقيدة استعدوا واعلموا ان يعني اللي بيسموه الديناميكية اللي هي الخطوات المجزأة الصغيرة بقى ازاي بيحصل كيف تحدث الحركة تحديدا لعلكم تشعرون بان الخطوات تسري نحو هذا الامر وكما قلت لكم ان المرحلة التي كانت قبل سنة 2008 كانت تخص الجزء اللي هو شرق ارض فلسطين اللي هي سوريا وفلسطين ولبنان والعراق وما الى ذلك وبعد 2008 بدءا 2009 تخص وادي النيل وها قد رأيتم ان الامور مشي بدأب وقد ذكرت لكم من قبل ان كأس العالم بتاع كرة القدم المونديال 2010 لما عرض فيه ملف مصر ان مصر تنظم كأس العالم في سنة 2010 الذي جعلهم يرفضون هذا هو تقرير تقرير امني قال ان هذه المنطقة في 2010 ستكون منطقة غير امنة وستكون فيها نذر للحرب والقتال والتفجر بلاش تعمل كاس العالم هناك كل الدنيا تعرف ونحن وحدنا الذين نسكت وجاء الوقت وجاءت سنة 2010 ولا بد أن يعلم الناس أننا في سيرنا ثم أقول لأرباب العقيدة الصالحين أسأل الله يا ذجل الإكرام لي ولهم ذلك أقول لهم في النهاية إن الله قادر على أن يفجر الأرض يا والمياه لم يحجزها الله عز وجل أبدا عن شفاه مسلم مجاهد قائم بعقيدته نحن لا نخاف أبدا هذه النظر ولا نخاف أبدا هذه الإشارات إنما فقط نحن نذكرها للذين يتخلون عن عقيدتهم لنقول لهم ها هي الطريق سائرة ولكننا نعرف أن الوقت يمشي سريعا حتى نجد أنفسنا وجها لوجه مع أقدار الله لنا فاستعدوا يا أصحاب الإيمان ويا أصحاب العقيدة ولا تفرطوا في هذا أبدا ويعني وإن كان هذا الكلام يعني يوجعني اكثر مما يوجع اي حد لكن سبحان الله من يعني ثلاثة اربعة شهر كنا بنتكلم عن بناء جدار سد فولاذي يمنع عن اهل غزة المسلمين الموحدين الطعام والشراب ويحكم الحصار عليهم ويحكم الجوع ويحكم العطش عليهم كنا نتكلم عن هذه الجريمة النكراء في حصار ارباب عقيدة المرابطين على ارض الرباط في اكناف بيت المقدس وها نحن اليوم بنينا السد لنحجز عنهم فاذا بدول افريقيا دول النيل تجتمع وتقرر ان تبني السدود لتحجز عنا متى نتقي متى نفيق متى نطعظ متى نبعث الخير ونبعث الرحمات للموحدين من عباد الله حتى يرسل الله وحماته إلينا متى, متى متى متى متى لا تعسروا فيعسر الله عليكم يسر لي يسر الله لكم لا تبنوا جدارا يمنع عن إخوانكم فتبني الدول جدرا تمنع عنكم وتظل أصابع أعدائكم تعمل وتظل منابع المياه التي تنزل وهناك منابع نبس الحرج يأخذني أن أذكرها لا لشيء يعني أنا لست محرجا من أحد إنما الحرج حتى لا أفتح موضوعات تحتاج مني إلى شرح إنما منابع المياه كلها حتى في طوائف ودول كلها تحت اصابع اللعب العالمي من اجل ان يذيق العطش للمسلمين الافى لم تنتبه واقول لطوائف الامه الإسلامية بكل هكذا باطلاق لا اريد ان اصابح لا اريد ان اقع في حرج الايضاح اقول لهم اتقوا الله عز وجل ان ان يضرب المسلمون بالمسلمين لأن لكم مصالح مع غيركم وإنما يقولوا لا نريد شيئا لا نريد شيئا في سبيل ألا يحل الكفار مكان المسلمين وإنما كما يعني فعل كذا مرة صلاح الدين أيوب ومن قبله مرة وغيرهم مرات الحقيقة أنهم قالوا لقد كنا نتحارب مع أولاد عمنا أولاد عقيدتنا لأن في بيننا وبينهم مشاكل أما وقد جاء التتار أو جاء الصليبيون أو جاءت المحنة من خارجنا فإننا نتصالح معا حتى نسقط ال سموها إيه والله الواحد تاهت منه الكلمات حتى نسقط الـ يعني الـ التعلة التي يتعلل بها أعداؤنا علشان ينشبوا حرب بسا بين مصر والسودان ولا بين جنوب السودان وشمال السودان ولا بين جزء وجزء ولا بين أكراد وسنة ولا بين شيعة و... لا لابد أن ندرك هذا أنه لابد أن نلم شعثنا وأقول للحكام في الخارج والداخل وفي كل مكان ادركوا انفسكم انتم ان لم تعملوا لدين فاعملوا لدنيا دنيا يعني تحكن الدماء لان يعني كم فرط الامريكان في انا رأينا رأينا والله رأيناهم وهم يعني يبيعون جندهم بثمن بخس الحقيقة نسأل الله عز وجل لنا ولكم السداد والرشاد يا رب العالمين أيها الأخوة كنت قد وعدت أن أتحدث صحيح نقل بعيدة لكن أنا قلت إن اليوم أريد أن أعطي حقا لأصحاب الرسائل وحياة تكثر والوقت يعني بس هنعملي أنا هعمل يعني بالله نعملي أنا أريد أن أرد على تربية الأولاد والأولاد والرسائل فيها بكاء التي تأتي وأريد أن أتحدثها في لكن وأنا لا أقصد بالعكس أنا يعني خلوني أطلعكم على سر أنا حاولت أن أبعد عن هذه القضايا العامة حتى أسهم في غوث إخواني من العيشين في بلادنا ومجتمعاتنا من قضاياهم لكن بالله أي قضية يمكن أن تترك على كل حال كنت قد وعدت أن أجيب يعني أو رسالة محددة ومع رسائل كثيرة حول شكوى الأخوة الاباء والامهات في تربية. مش الابناء عموما الصغار لان انا عارف ان اللي عندهم 12 و 13 سنة و 15 و 17 و 18 يعانون كثيرا انما انا الليلة وربما في الاسبوع القادم والذي يليه بقدر ما استطيع سأحاول ان يعني اتعقب بعض الأسئلة وان كان باجابات تلغرافية شوفوا يا اخواني هي المصيبة بتحصل في ايه في تربية الطفل الصغير أنك تريد أن تحمله على الصواب ها يعني على على السلوك على الفعل على العمل دون أن دون أن توصل إليه المعنى المعنى قوم يا ولد صلي إنت تكذب ليه مش قلت لك ما تكذبش وأضربه إنت إزاي تعمل كذا إزاي تكلم ماما بالشكل ده إزاي تكلم فيحدث نوع من انواع انه طول ما انا تأثيري عليه والعصايا مرفوعة يبقى كويس اول ما شله هو خلاص يفلت وهذا خطأ تربوي ساحق لابد انا كوني بقى لازم اعترف انا ما عنديش وقت انا مش قادر اعود له انا مش فضيال انا انا خلاص يبقى انا الأب يقول, الاب يقول الاب يقول نفسي انا مجرم والام تقول انا مجرم ما عنديش وقت ربي عشان كنا لا يتربوش لازم نصارح عن فوسنا انما لابد من اعطاء وقت ولقد دربت مثلا من قبل قلت اننا لو اردت ان اعبر الطريق عايزة عدي الشارع ومعي ابني فمسكت انه قلت له تعالى بقولك وقعدت اجره هو سيبكي وهتحصل مشكلة وانا بتعب انما لو اعطيت نصف دقيقة فقط قبلها وقلت له حبيبي احنا الوقت هنفت هنعدي من الشارع وانظر الى السيارات واسراعها لذلك احنا ننسك في ايد بعض ونرجع يوم هو نفسه الذي يتشبث بهذا لانني القيت اليه معنا قبل ان احمله على هذا المعنى وما فيش اب ولا ام هيفضلوا عايشين لابنائهم ما فيش كله بيموت كله بي العيال بيكبروا بيفلتوا من, من, من ادن ابنائهم ابنائهم فاذا لم يكن الوالد قد ورث ولده فهما فقها ادراكا ليه ما ينفعش اكذب ليه ما ينفعش اسرق ليه ما ينفعش اعند ليه بد ان اكون كريما لا هنا يمكن ان يحدث يعني اذا احصلش هذا يمكن أن, ان اول ما يزول السلطان خلاص انا عودته الصلاة لكن خلاص لم اجعلها تخالط وجدانه وجدانه مش, مش معجب مش, مش, مش معلق بهذا إنما المرأة الصالحة لما ولد لها ولد وكبر قالوا هذا الولد اشبه الناس صلاة بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم لانه يحب الصلاة اضرب لكم مثل يا اخواني لو انا حملت ابني صغير على الافعال الأخلاقية والاداب بدون معناه بيحصلين اولا يحصل جبن الله جبن ده انا ابني فعلا تقول السائلة انا ابني فعلا جبان الله يعني معنا كده انا اللي فعلت نعم العقاب اذا انا عاقبت ولدي واخفته وارعبته دون ان يفهم ودون ان يعي ودون ان يعقل هذا العقاب يؤدي الى جبن لانه مرعوب من ابوه من من حملقه ابيه ومن جمرة النار في عينه ومن العصا في يده وهو يرى ان الامر هو عايز يلعب كوره اولد اصغر من كده اصغر من كده عايز يعمل صوت فوقع اناء فكسر ففرح الله حلو اي صوت جميل دش خلاص جميل جدا بيضربوني على ايه فلا بد ان يفهم انا مسكت ألم وبرسم لقيت حيطة مكان جميل فرسمته على الحائط شخبطت عليه عشان اعمل شجرة عملت شخبطة بيضربني ليه هو يعني فين الخطأ لذلك لابد قبل العقاب ان يفهم الطفل الصواب وان يفهم الطفل الخطأ وان يفهم الطفل ان للخطأ عاقبة طب وان فاضي بقى للكلام ده كله لا انت مش فاضي الحقيقة لذلك سيب ابنك مش متربي إنما لو عايزوا نتربي التربية محتازة جهد أفضيان أضرب لكم مثلا آخر وأنا لن أتكلم الليلة في شأن تربية الأولاد إلا عن هذا المعنى فقط ثم نتكلم في معاني أخر اللي هي معنى إني أوصله المعنى وليس أن أحمله على الفعل فقط أنتوا عارفين يا أخواني في بعض المسائل تؤدي إلى فساد الطفل وعلى فكرة بالمناسبة لا يصلح أن نأتمنا على تربية أبنائنا ولا على السؤال في التربية المتخصصين في علم التربية بدون العلم الشرعي ليه؟ ده مش علشان يعني اكراما للعمة دي والبأن دي لا ده أنا هقولك اوه لأن المتخصصين في علوم التربية علوم التربية التي تدرس في جامعات بلاد المسلمين معظمها جاي منين مترجم ومدروس على المناهج الغربية علوم التربية في امريكا وفي انجلتاك فاثر المنح الغربي والعالمي غير المنضبط بالاسلام موجود فيها ولا يصلح ايضا انا اتمنى على علوم التربية ولا على اني أسأل عالم الشريعة الذي ليس له خبرة ولا, ولا دربة ولا ضربة في علوم التربية لان التربية حاسة فيها استشعار انا وانا لما بيجيني سؤال وانا بقرأ السؤال بحس بي بي بالطفل من جوه بيفكر ازاي باشعر إيه, ايه ازمته هذه ضربة لمن يتدرب في علوم التربية بيدلهم تمرين ساعات يدلهم 3000 تمرين انا رأيت هذا بنفسي في احدى الجامعات الكندية في وحضرت هذا ثلاثة آلاف سؤال حوله علشان يشو ثلاث تلاف ده كتير جدا لكن ده مكلف يوجبها على... على مدار الدراسة كلها علشان يعرف كيف يتعاملوا مع نفسية الطفل مثلا من سن ثمان سنين لسن عشر سنين ثلاث تلاف لانه بيضطعونه نفسية الطفل شرايح شرايح ليفهم فلا بد من اجتماع العلم الشرعي الذي يقي من سطوة الغرب اللي سطوة الغرب بيعلمون في المدرسة يقولونه في علاقات جنسية بين رجل وست وعلاقات تانية بين رجل ورجل وعلاقات تانية بين رجل ومرأة و... ومرأة وعلاقات ربع كما سمعته اخيرا بين رجل وحيوان ويعني هذا سمعته فقط لم اقرأه البند الاخير بقية البنود قرأتها بنفسي موجودة في مناهج التعليم في امريكا مثلا والكتب موجودة عندي في بيتي تتحول فال... ال... الموضوع الى انه انا لو تركته الامر للمتخصص في علم التربية دون ان يهذب ذلك بالعلم الشرعي او بعلم الشريعة الذي ليست عنده الضربة لذلك ارجو ان نلاحظ ما الذي يمكن ان او من اين المصادر والتي يستقى منها علوم التربية وكيف نتعامل اضرب لكم بثل ايضا بموضوع المكافأة يا حبيبي لو عملت كذا لك مكافأة والحقيقة انه الكلمة دي هي التي ذكرتني الان باني اقول لكم ما تأتمنوش لا علماء دول ولا علماء دول ولا بد من ان يكون الامر في الاثنين ليه الموضوع ده من اضر ما يمكن بالتربيه. مع انه الشائع انه بالعكس ده دي وسيلة تربوية ممتازة انك لازم تعمله مكافئة اذا احسن وتعمله عقاب اذا اساء علشان آه بس احنا مش واخدين من نقطة خطيرة تهدم الابناء تهديما وتجعلني في كل مرة اكافئه اهدم عنده قيمة من القياف ايه هي ان المكافأة لا تكون تعاقدا ما يبقاش عقد عقد يعني بيني وبين الطفل ما يبقاش اتفاق بيني وبين الطفل ما يبقاش ان انا بقول له والله آآ آآ يعني عليك ان تفعل كذا وسوف اعطيك كذا ما يبقاش وعد إيه؟ تبقى حدا تحصل يعني ما شاء الله يا حبيب انت حفظت الصورة دي ربنا يبارك فيك طب خد بقى دي دي مني مكافأة لك فيفاجأ ويفرح انما لو انني ربطت فعل الصالحات وفعال الخير عنده باني منيته بدنيا لأسهمت في ان ابني فيه النزعة الى سوء النية انه لا يخلص النية لمكارم الاخلاق انا اقول له لا انت لابد ان تصدق لان الصدق كذا لابد ان تصلي لله لا كذا كذا ف... ثم لما يفعل هذا اكافئه دون يعني يشعر ان المكافأة ها خلوا بالكم نقطة دي ان المكافأة فرحة فرحة من الأب به من الأم به وليست عقدا وإلا يقولك إيه؟ طب وهتعمل لي إيه المرة دي هو فقد أن يكون المثال الأعلى هو الشيء الذي يجب أن يعمل في سبيله أيضا أيها الإخوة من النقاط التي أرجو أن أشير إليها سريعا وإن كان يعني الوقت مضى أسرع مما كنت أتوقع الحية. اللي هو برضو في سؤال الاخت منة الله وهي بتقول لي انها يعني ربنا يكرمك بتقول كانت حضرت دورة الدورة التي يعني دورة من في سنة كذا عن علم التربية لما كنا يعني في عملناها في القاهرة تقول والان مضت السنون وبنتي اصبحت مخطوبة واريد لها ان تحضر دورة دورة مثلها فلقد انتفعت بها وانا مخطوبة كل الانتفاع فارجو كذا اقول لها اجلك على الله بقى ان شاء الله نحاول لكن على كل حال ان شاء الله نحاول بقدر المستطاع انما ليس هناك الان فيش وقت هنجيبه علشان نعمل دورة تربية دي من أول وجديد حاليا ما يعني مش ممكن وإلا أن نبقى محتاجين أوقات كثيرة بجوار الأوقات التي نحن فيها على كل حال النقطة الأخيرة هي ما يتعلق بنعم أن أسمع منه الأخت منة الله في سؤالها الحقيقة احنا متعودين نعد نقول للولد نقول للبنت نقول للطفل ما تسمع منه مرة واحد ودي قصة حقيقية الحقيقة ابنه الصغير قال له حبيبي تحب تطلع ايه قال له حب اطلع حرامي حرامي يا ولد ضربته امه طبعا حرامي زي ولد عيب حرام زي كده لكن لما سئل الولد ليه ابني ليه حبيبي عايز تطلع حرامي فلع كلامه جميل جدا قال الحرامي ده نشيط ومفيش حد بيعرف يحصله بيعرف يطلع الموسير ويدخل ويتصرف يعني احنا عطينا له نمو فهو لا يحب السرقة ويحب الذكاء يحب المهارة فالسماع لا هو شرط للتربيه وكأني ما قلت شيئا انما على كل حال اظن نسمع نفهم ثم بعد ذلك لا نكتفي بالكلام الثقافي وانما لابد ان نحمله وان نجبره اذا قصر لا يعني لا وهناك عقاب لكن لا بد أن ينبني على هذا أيها الأخوة أنا مش قادر أصدق الحقيقة إنه الوقت يمضي بهذه السرعة شوفوا يا إخواني آه طيب آه إحنا على كل حال مسألة برامج التلفزيون اللي ارسلوا الامر لله طيب برامج التلفزيون التي يرسلها التي ارسل لي كثيرون من الاخوة انها تتحدث عن طعن في السنة عن مش عارف حاجة عن الاقباط شيء عن العلمانية شيء عن ال... شوفوا يا اخوانا هذا الكلام هذا الكلام واللي قال لي ان في واحد ظل يتكلم حتى قلنا انه المفكر الاسلامي في العصر الحديث لانه استطاع ان يستخرج من القرآن امورا كذا وكذا المسائل دي مسائل علمية علمية نحن لا نحجر على احد لكن دامت مسائل علمية البشر كلهم متفقين على ان تتم المناقشة فيها طبقا لإيه؟ للاصول العلمية للأصول وليست للأصول الإعلامية وإنما للأصول العلمية إنما أن يؤتى بواحد بليل وتتبناه ودي مصيبة كبيرة أن كل صاحب فكر شاذ الآن في مصلحة لحد يتبناه يعني مثلا نريد أن ننشئ الطرق الصوفية بديلا للفكر الإسلامي اللي بخلي الناس معصليين مع الأمريكان فيقوم تلاقي دولة تتبنى هذا تلاقي تلفزيون يريد الفرقعة يتبنى هذا فليست المشكلة في ان هؤلاء يتكلمون ولكن المشكلة في من يتبناهم انما احنا قضيتنا معهم بسيطة جدا انه اما ان تقبلوا دعوتنا وتفضلوا تعالوا نتكلم امام الناس ونتدارس هذه القضية العلمية واما ان تقبلوا ان نذهب نحن اليكم ونعد نتكلموا برضو قدام الناس إنما أن يتكلموا بليل ويرفضون أن يأتوهم وأن أن يأتوهم أو أن نذهب نحن ولذلك نحن لا نريد أن نتكلم في مسألة يعني واحد بيبعث لي مثلا بيقول لي أنتوا قاعدين في القنوات الدينية بتعملوا إيه عليكم أن تذهبوا أنت بتبعتين أنت متصور نحن نروح ندخل الستوديوهات هذه القنوات ونقول له شغل يا جدع ونشتغل لا دي رسائل ترسلونها إليهم تقولون لهم ما بالكم ما بالكم تأتون بشذاذ الآفاق هاتوا مش قضية علمية هاتوهم أمام المتخصصين وطلعوا المتخصصين دون ناس مخرفين وبينوا الحقيقة إنما ولذلك المشكلة في هذا التبني أن كل هيئة تحاول أن تتبنى ده قناة عايزه إعلانات وقناه عايز فرقعة اعلاميه وقناه عايزه وضع معين فتقوم تعمل ايه تأتي بشخص يعمل لها هذا الزخم الاعلامي انما لا يريدون ان يصلوا الى شيء وأظن هذا واضح ولكن يعني انا قبل ان اطوي هذه الصفحة ومضطر ان اطويها بسرعة اقول لكم يعني ليه عتاب علي انتوا بتتفرجوا على الحاجات دي ليه عليها ليه؟ نحن لا نحجر على حيوية الاطلاع لكن حيوية للطلاع في قواحد العلمية انه يكون ده بين الناس التي تبين عوار هذا اذا كان فيه عوار او يظهر انه هو سليم انما اي واحد يقول اي حاجة نعد نسمعه ده ده ما اسهل انهم يغتالوا اوقاتنا ويغتالوا جهودنا كلها بانه يقعدون جنب هذه التلفزيونات لذلك ارجو يا اخواني ان إنما انما واحد يقول لي القس فلان بيتكلم ومش عارف مين بيتكلم عن السنة ومين طب وإحنا نقعد نتفرق قاعدين للكلام ده علينا أن نتعلم كيف نعرض عن الجاهلين إنا أن يأتوا إلى قل هات برهانكم أين الحجة تعالوا يطرح كل منا حجته وإما إن أبوا أن يضلوا بليل أن نهجرهم وأن نرسل إليهم الرسائل نقول لهم هاتوا شيخ فلان المتخصص أستاذ العقيدة في جامعة الأزهر وأستاذ السنة في جامعة الأزهر وأستاذ التفسير في جامعة وتعالوا تكلموا معهم حتى تصلوا ونحن مستعدون أن دل أسدتنا وعلمائنا مستعدون أن نعمل سكرتاريا لإذا إذا طلبت هذه القنوات مثل هذا إنما غير ذا لا أيها الإخوة انقضى وقتنا واسمحوا لي أولا أنا طبعا يعني أعلق تعليقات سريعة ويوم الاثنين القادم إن شاء الله أتمم القضايا التي لم نستوعبها اليوم الأخ اللي بيقول أنه أرسل لي كتبا عن علم التربية لا يا أخي الكريم لم تصلني وأرجو أن ترسلوا إلي على بريديا على قناة الناس في هذه الايام لانه حدث تغيير في, في العنوان البريدي ما وان شاء الله اعلن لكم عنوان بريدي مستقلة تقدروا ترسلوا عليه مثل هذه الكتب انما لم يصلني لم تصلني هذه الكتب الاخوة الكرام من بلاد المغرب والجزائر مع انهم الحقيقة من اهم من يستمع ومن اهم من اقصدهم وانما انا متألم جدا لانه خط الرسائل مقطوع الان على بلاد المغرب والجزائر وتونس بينهم وبين البرنامج مع الاسف وانا تحدثت مع المسؤولين عن القناة وان شاء الله هم الان في يعني محاولة لاعادتها لكن انا في منتهى الالم وانا اسف جدا يعني نتيجة الرسالة التي جاءتني اللي هي بتقول هذا الامر يعني مع الاسف انا في منتهى الاسف لعدم امكانية ده حاليا ولكن ان شاء الله يعود قريبا الاخ اللطيف جدا بيقول لي ارجوك ان ترشح لنا محامي من سنغفورة ونريد رقم تلفون طب وانا يا اخي الكريم هجيب لك محامي من سنغفورة منين مع الاسف لا اعرف ولو كنت اعرف لا فعلت انما عندك البعوث مدينة البعوث الإسلامية فيها طلبة من سنغفورة فاذا تقيت منهم واحد صاحب عقيدة وايمان ربما يدلك على مؤتمن هناك انما انا لا اعرف محامي كويس في بالذات. الرسائل التي تتحتوي على أسرار يطمئنه إلى أن احنا بيمسحها فورا حتى لا يكون أرقام التليفون واضحة فورا يعني تكتب وتمسح فورا فيطمئنه ولا يطلع عليها إلا أنا شخصيا فجزاكم الله خيرا العمل في الهيئات القضائية سواء مجلس الدولة بعد الإعلان الجديد إن شاء الله نتكلم في هذا في المرات القادمة أسأل الله أن يجمعنا على الخير والهدى وأن يبارك لكم يا إخواني وأن يجعلنا من الصالحين وأن يغفر لنا هذا القصور وهذا الضيقة في الوقت ونسأل الله أن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه اللهم أمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأوصيكم بوضوء كريم وركعتين في هذه الليلة لعل الله يغفر لنا ذنوبنا ويتقبل منا أحسن أعمالنا اللهم آمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته